أزف بشارة الخسر اذا كانت حريه اقوالكم لا ضابط لها فلتتسع صدوركم لحريه افعالنا فالجواب ما ترون لا ما تسمعون ولتذكلنا امهاتنا ان لم ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك ابي ووالدتي وجيش فاق منيارا ودون نفوسنا نفسك وعد اليوم كرارة فداك أبي ووالدتي وجيش فاق مليارا ودون نفوسنا نفسك وعدنا اليوم كرارا وحقك جل أيوفا ولم نقربه عشارا بذلت الآل والصحبا لنصر الدين مختارا لنصر الدين مختارا ولولا منة المولى بأن ناديت إنذار لتنذرنا أما صرنا حطاما نقحم النار ولولا منة المولى بأن ناديت إنذار لتنذرنا أما صرنا حطاما نقحم النار فمن آذى الرسول فلم يلله اليوم إضرارا سيدني مرحا الفريق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 يولل الحق الدبارا يولل الحق الدبارا لتعلم دولة الصلبان أن قد حاز أصفارا سنقسم ظهركم قسما ومهما حدود بمرة لتعلم دولة الصلبان أن قد حاز أصفارا سنقسم ظهركم قسما ومهما حدود بمرة ستفنى عندما نمضي لخل الله أنصارا سنمضي وفق سنتي كر زاد إصرارا كر زاد إصرارا وأعجب ما رأت عينا يا انسان صاروا أبقارا فلوك الروث إنكم قطيع تهوا أقدارا وأعجب ما عينا يا إنسن فلوك الروث إنكم قطيع تهوا كل الأجبان يا أجبان فقد أشبهتم الفرا فنحن القاطعون لدا بِلِيٰلِكُفَّارِ أشطارا, بل أشطارًا رسولي عندما يؤذى لذب تحلي العرضه رسولي قدوتي وله أسن البيت بدّارًا رسولي عندما يؤذى نذب تحلي العرضه رسولي قدوتي وله أسن البيت بدّارًا رسولي رب أبطالًا تقاتًا ثم أحرارًا قر الله عيني صباح الحشر إقرارا صباح الحشر إقرارا